يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزلوا ذل به سلقانا سلقي في قلوب الذين كفروا فمعذنا اشرب قول الله من ينزل به سلقانا وما واهمن ابي سمط والظالمين ابي سمط والظالمين وان قد صدقكم الله وعده اذ تحسونه باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم هُوَ الَّذِي صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَّسَنَّهُ بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتِ السَّمَاءُ وَنُودِيَ ٱلْمُنَادِى وَقِيلَ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱدْخُلُوا۟ وعصيتم من دعنا أراكم لا تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة صََفَكُم عَنهُم لابتَلَكُم وَلَ قَدَعَفَعًَاكُمصَفَكُ نعَم لرتَكُم وَلَ قَدعَفَ واللهَّهُ ذُ فَضل على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 فأثابكم غما بغما لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم فأثابكم غما بغما والله قدير بما تعملون والله قدير بما تعملون